ومن حيث خراجتها وش هرجها كي تبدار كذب تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام تبارك خبدا رخي كعبي رخي المسجد الحرام المكه وحيث ما كنتم أولهرجها كهي الليبن اشعر دخودي فولوا وجوهكم شطره وقته باري خبدا رخي المسجد الحرام لألا يكون للناس عليكم حجة كذلك وكذلك ماذا جاءت السرونة منه مثلاً جي محمد يل بيجن ديني مننا ديني ويم كل جلهم دي باري قبلهم إلا الذين ظلموا منهم بس مشركة قريشية تنبن أبتها دي هر جريجن دي بيجن دي محمد زفري قبل ما ودى زفر تبيني مجد بجن زفري قبل إبراهيم الدين الديني وإسلام فلا تخشوهم بجخودي تعالى قوت هين جبان ظالمة نترس بلا هار جريبك اخفت نتوان اتشنوت شو نترس او تش زرار الوناك هين يلصر حقيق واخشوني بس اش من بترس مخالفه أمري مناك اش عقابه من بترس ولأتم نعمتي عليك. هذا اسم نعمته خو قنديخو السرو تمام بكم. أزبر وبدنا قبلة إبراهيمي. ولعلكم تهتدون. إزبر كه هندجك دبروا بكفت الرئك درس. بري خب دنا قبلة راس.